أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمع مما عرفوا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا مع مَعَ الشَّاهِدِينَ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 129. فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَ كان كَانَ لا يعلمون لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين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 يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فيقول مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 وَإِذْ وإذ إِلَى إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مُسْلِمُونَ مسلمون قَالَ الْحَوَارِيُّونَ قال الحواريون يا عيسى هَلْ مريم هل يستطيع ربك عَلَيْنَا ينزل علينا مائدة؟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 فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يَأْتِيهِمْ أنباء ما كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قبرهم مِنْ قَرْنٍ مكناهم فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا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 يُحِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَاهم إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 وَإِن كان كبر عليك إعراضهم فَإِنِ استطعت أَن تبتغي نفقا في الْأَرْضِ أَوْ سلما في السماء فتأتيهم بِآيَةٍ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى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 بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رطب وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبين. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يبعثكم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مسمى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم يودون إلى الله مولاهم الحق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 وَأَنْ اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ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 فلما رَأَى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قَالَ لئن لم يَهْدِنِي ربي لَأَكُونَنَّ من القوم الضالين فَلَمَّا فلما الشَّمْسَ الشمس قَالَ قال هذا ربي هذا أكبر فَلَمَّا 125. فلما يَا قال يا قوم إني تُشْرِكُونَ مما بريء مما تشركون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه قال اتحجون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 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده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 وهذا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى ومن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ على صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ومن أَظْلَمُ مِنْ افترى افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ومن قال قَالَ مثل مِثْلَ مَا أَنْزَلَ الله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 اليوم تجزون عذاب الْهُونِ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيَاتِهِ تستكبرون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 وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أَنَّهُمْ فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وَضَلَّ عنكم ما كنتم تزعمون ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذَلِكُمُ الله فانا تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حُسْبَانًا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 بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون فديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العلي العظيم